بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما اوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافك الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما راى افكما عونه على ما يرى ولقد ر آ ه ن ز ل ة أ خ ر ى عند س د ر ة المنتمى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى افرايتم اللات والعزى و م ن أ ت ه الثالثه ا ل أ خ ر ى أ ل ك م الذكر و ل ك الانثى تلك إ ذ ا انفصمتم ضيزا إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها انتم و ا ب ا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 اسم الله الهدى الجزء ا ل ث ا ن ى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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله واعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما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 هو اعله بكم إ ذ أ ن ش ا ك م من الارض و إ ذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعله بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى ق ل ي ل ا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى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 المنتهى وأنه هو أضحك بسم الله ا و أ ح م ن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله ا ل ر ن س م ن نطفة إ ذ ا ل ر ح ي وان عليه النشاه الاخرى وانه هو أ غ ن ى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عاد اللؤلى وسهودا فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم ا اظلم واقضى والمؤتفك تهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى أ ذ ف ت ا ل آ ذ ف ة ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م ساهدون فاسجدوا لله واعبدوا